نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقاً إلا بثم إلا يوماً.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 وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمة فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تفع الشفاعة.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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَى فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ قَضَاءٍ لَيْكَ وَحْيٌ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ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 لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ فَقالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ على شجرة الخلد وملك لا يَبْلَى فوسوس إليه الشيطان قَالَ يا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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منكم يهُدَن فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لمحشرت قال ربي لم أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقا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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها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 متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله